فلنذيقن ََََُِ الذين ََِّ كفروا َ عذابا شديدا ولنجزينهم َََََُِّْْ ا س و أ َ الذي َّ كانوا َُ يعملون َََُْ ذلك ََِ جزاء ََ ع د ا ء ِ الله َِّ النار َّ لهم َُْ فيها َِ دار َ الخلد ُِ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 ولئن اذقناه رحمه منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي